الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك واعوذ بك اللهم من ضراء مضره وفتنه مضله اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا الله أكبر الله أكبر شهد لا Aansluiten van het huis de kerk. De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 En wat ik ook wil zeggen is dat ik hier in de zon ga, dat ik hier على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون من حمدا اللهم لك الحمد <تصفيق> الله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 صالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبار Sprekenshelp van de Hamida.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 Sami Allah ons niet te vergeten. De you up. Allah Moederschap. En wa is ook een hele belangrijke kwestie. En dat is